ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبثا بل خلقنا ذلك كله بالحق لسك بالغه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 ان اصنامكم تستحق العباده ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ولا احد اضل ممن يعبد من دون الله صنما لا يستجيب لدعائه الى يوم القيامه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 وإذا تقرأ عليهم آيتنا المنزلة على رسولنا قال الذين كفروا للقرآن لما جاءهم على يد رسولهم هذا سحر واضح وليس وحيا من الله أَمْ يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه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 فلا اقول ولا افعل الا وفق ما يوحيه وما انا الا نذير انذركم عذاب الله بين النداره قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد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 ولا هم يحزنون على ما مِنْ من حضور الدنيا ولا على ما خلفوه وراءهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك الموصفون بتلك الصفات أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدا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 وأمرنا الإنسان أمرا مؤكدا أن يحسن إلى والديه باي برهما في حياتهما وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع وعلى وجه الخصوص أمه التي حملته بمشقه ووضعته بمشقه هو مدة حمله التي مكثها وبدء فطامه طامه ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ اكتمال قوتيه العقلية والبدنية وبلغ أربعين سنة قال رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي والهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه وتقبله مني وأصلح لي اولادي إني تبت إليك من ذنوبي وإني من المنقادين لطاعتك المستسلمين لأوامرك أولاك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 وهم في جملة أهل الجنة هذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق سيتحقق لا محالة هو ولما ذكر مثالا للبر بأبويه ترغيبا في البر ذكر مثالا للعاق تنفيرا من العقوق فقال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 حيث خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار. ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ولكل الفريقين فريق الجنة وفريق السعير. مراتب حسب أعمالهم، فمراتب أهل الجنة درجات عالية. ومراتب اهل النار دركات سافله وليوفيهم الله جزاء اعمالهم وهم لا يظلمون يوم القيامه بنقص حسناتهم ولا بزياده سيئاتهم ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ هُوَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ عَلَى النَّارِ لِيُعْذَبُوا فِيهَا وَيُقَالُ لَهُمْ تُوْبِيْخًا لَهُمْ وَتَقْرِيْ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بما فيها من الملذات. اما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الارض بغير الحق وبسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي وَأَذْكُرْ أَخَاهَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْنُذُرٌ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَدْ خَلَتْنُذُرٌ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ أولكر ايها الرسول هودا اخا عاد في النسب حين انذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم وهم بمنازلهم بالأحقا في جنوب الجزيرة العربية وقد مضت الرسل منذلين قومهم قبل هود وبعده قائلين لأقوامهم لا تعبدوا إلا الله وحده فلا تعبدوا معه غيره إني اخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامه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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَسْمَاعًا يَسْمَعُونَ بِهَا وَأَبْصَارًا يُبْصِرُونَ بِهَا وَقُلُوبًا يَعْقِلُونَ بِهَا فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَسْمَاعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا عُقُولُهُمْ مِنْ شَيْءٍ فلم تدفع عنهم عذاب الله لما جاءهم إذ كانوا يقفرون بآيات الله ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد اهلكنا ما حولكم يا اهل مكه من القرى فقد اهلكنا عاد وثمود وقوم لوط واصحاب مدين ونوعنا لهم الحجج والبراهين رجاء ان يرجعوا عن كفرهم فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضلوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَهَلْ نَصَرَتْهُمُ الْأَصْنَامُ الَّتِي اتَّخَذُوهَا آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهَا بِالْعِبَادَةِ وَالذَّبْحِ لَمْ تَنْصُرْهُمْ قَطُّ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 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُ فَلَمَّا قُضِيَ وَالَّوْ إلَى قَوْمِهِمُ الْذِّرِينَ وَذَكُرَ إِيَوَى الرَّسُولُ حَيْنَ أَرْسَلْنَا إلَيْكَ فَرِيقاً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ الْمُنْزَلَ عَلَيْكَ فَلَمَّا حَضَرُوا لِسَمَاعِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنْصِتُ حَتَّى نَتَمَكَّنَنَّ سَم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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ على أَنْ يُحْيِّيَ الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَوَلَمْ يَرَىٰ هؤلاء الْمُشْرِكُونَ المكذبون بِالْبَعْثِ ان الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن واتساعهن قادر على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء بلى إنه لقادر على إحيائهم إنه سبحانه على كل شيء قدير فلا يعجز عن احياء الموتى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هو يوم يعرض الذين كفروا بالله وبرسله على النار ليعذبوا فيها ويقال توبيخا لهم أليس هذا الذي تشاهدونه من العذاب حقا أم أنه كذب كما كنتم تقولون في الدنيا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 بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك مثلما صبر أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ولا تستعجل لهم العذاب كأن المكذبين من قومك يوم يرون ما يعدون من العذاب في الآخرة